فمن يرد الله أن يهديه يشرح صَدْرَهُ للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون